بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى نور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 ففي ضلال بعيدا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لا أزيدا لكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديدا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَأْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا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 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أَرْضِنَا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيدا من ورائه جهنم ويسقى يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إِنَّ الظالمين لهم عذاب أَلِيمٌ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 سألتم وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعدون عمت الله لا تحصونها إن الإنسان لظلم كفّا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وادنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فتَعَلَّفِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إلَيْهِمْ وَرَزْقُهُمْ مِنَ الثَّلَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْفُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يطوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون من تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ايقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم بي سَكَّنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلْفُ سَهْمٍ لَكُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَهُمْ وَضَرَبَنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِدَ مَكْرُهُمْ وإن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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الْأَصْفَادِ سرابيل من قطران وتغشى وجوههم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 hij I'm